أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا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 فإن الله شديد العقاب ما قطعت من لينه او تركتموها قائمه على اصولها ما قطعت من لينه او تركتموها قائمه على اصولها فباذن الله وليخزي الفاسقين وما افى الله على رسول عليهم منهم فما اوجفتم عليه من خير ولا ركام ولكن الله يسلط رسله على من يشاء ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير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 قُلْ الله ان الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم من ديارهم مِنَ يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك, فاولئك هم المفلحون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 يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجنا معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم فإن قوتلتم والله يشهد إنهم لكاذبون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 كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أَمْرِهِمْ كمثل الذين من قبرهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني, إني اخافوا الله رب العالمين فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين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 أربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم